وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَهُوَ قَالَا يَا بُشْرَى قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ وَاللَّهُ عليم لا يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه اكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وغلقت الابواب وطالت هيت لك قال معاذ الله قال الله إنه ربي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 إِلَّا أَنْ يُسْتَنَى أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِلَّا أَنْ يُسْتَنَى أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هَيَرَاوَدَتْنِي عَن نفسي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 فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا يوسف اعرض هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلنا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيم قالت فذلكن الذين ظلمتني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنن لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم انا اصب اليهم وَأَقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّ لا يَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَتَخَلَّ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبَّأَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربه إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله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 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمع مَن تَمَّ هَٰؤُلَاءِ أَنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ أَيْنَ الْحُكْمُ إلا لله لا تعبدوا إلا إياها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه بضَ الأممرْرُ الذي فِيهِ تَسْتَفْت وَقَالَ للَِّذِيظََّ أَنَّهُ نَاجِ مِنهُ مَذكُرنِي إِندَ رَبِّك فَأَن سَهُ الشَّيطانُ ذِكْرَ رَبِّ. فلبث في السجن بطع سنين